كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرد الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فَإِمَّا مَنًا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْ زارها ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنْ تَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ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 الله ينصركم ويثبت قدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَأْتِيَهُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّ رَبْبَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم ان الله يدخل الذين آمنوا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 مثل الجنة التي يُعد المتقون فيها أنهاراً من ما غير آسِن وأنهاراً من لبن لم يتغير طعمه وأنهار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 كمن هو choi في النَّارِ rimasu حميما فقطع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 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتيهم تقواهم Sahali, ينظرون użuruna, ile się تاتيهم ata, فقد جاء dawotę, ata, لهم إذا جاءتهم ذكراهم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 فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرب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 فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم افلا يتدبرون القران ام على قلوبنا اقفالها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 والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم متبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرضنا لن يخرج الله اضغانهم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 وسقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى الله شيئا يا الذين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 وَإِن تُمْنُ وَتَتْقُوُ يُوْتِكُمُ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمُ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُ وَيُخْرِجَ الضَّغَانَكُمْ